الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد في الدرس الماضي كان هناك سؤال عن الممنوع من الصرف والممنوع من الصرف هو الاسم الذي لا ينون واذا جرى فانه يجر بالفتحه نيابه عن الكسره وهذا نوعان نوع من الاسماء يمنع لعلتين احداهما معنويه والثانيه لفظيه والعله المعنويه اما العالمية واما الوصفية والعلة اللفظيه اما العجمة او التركيب المزجي او ختم الاسم بالف ونون زائدتين او ان الاسم مؤنث بغير الالف او ان الاسم على وزن الفعل او ان الاسم على وزن فعل فاذا اجتمع في علم اذا اجتمع في اسم من الاسماء علة معنوية مع علة لفظيه منع هذا الاسم من الصرف منع من التنوين مثال العالم الأعجمي فرعون مثال العلم المركب تركيبا مسدية معدي كرب أو بعلبك ومثال العلم المختوم بألف ونون زائدتين مروان عثمان عمران ومثال العالم الذي على وزن الفعل احمد يزيد يشكر ومثال العلم المؤنث بغير الف زينب عائشه سعاد حمزه طلحه والسادس العلم الذي على وزن الفعل العلم الذي على وزن فعل عمر وزفر كزح قبل مضر الى اخره وفي الاوساط وصف مختوم بالالف والنون عطشان ضمان جوعان ريان الى اخره وصف على وزن الفعل احسن افضل وصف معدول وذلك في العدد ثناء وثلاث العدد الذي على وزن مفعل او على وزن فعال ثناء ثلاث رباع قماس الى اخره ومثنى ومثلث ومربع الى اخره وكذلك الوصف على وزن فعل وذلك في كلمة اخر وكلمة جمع فهذا يمنع لعلتين بقي الممنوع من الصرف لعلة واحدة وهو كل اسم كل اسم على من كان او وصفا او غير ذلك كل اسم مختوم بألف التأنيث المقصورة أو الممدودة عظمى ودنيا هذا ممنوع من الصرف لأن في آخره ألف تأنيث مقصورة إن كان علما لبنى ليلة فهو ممنوع إن كان وصفا حسنى عظمى كبرى دنيا فهو ممنوع إن كان غير علم وغير وصف مجرد اسم فهو كذلك ممنوع وكذلك ما كان آخره ألف تأنيث ممدودة الهمزة الممدودة فهذا يمنع من الصرف مثل علماء علماء زعماء الى اخره فهذا ممنوع حمراء صفراء بيضاء ممنوع بشرط ان تكون الهمزة زائدة ان تكون زائدة فان كانت اصليه او منقلبه عن اصل فلا يمنع يعني لو قلنا كلمة اسماء لا تمنع قال تعالى ان هي الا اسماء بالتنوين لماذا مع ان اخرها الف تأنيث ممدودة اسماء الجواب لان الهمزة هنا منقالب عن اصل يعني هي في اصل الكلمة اصلها في الكلمة واو. ولما تطرفت كلبت همزة ولكن ليست زائدة اسماء بناء بناء كساء هذا كله لا يمنع من الصرف لان الهمزة غير زائدة فان كانت زائدة قلت يمنع من الصرف تقول ذهبت الى علماء افاضل ذهبت الى علماء أفاضلة. ومررت بأصدقاء. باصدقاء عظماء ممنوع من الصرف وهكذا لان الهمزة فيه زائدة هذا النوع الاول من الاسماء التي تمنع لعله واحدة وهو انه مختوم بألف التانيث مقصوره كانت او ممدوده والنوع الثاني من الاسماء التي تمنع من الصرف هو الجمع هو الجمع في صيغه منتهى الجموع صيغه منتهى الجموع صيغة منتهى الجموع هي كل جمع تكسير في وسطه الف بعدها حرفان او بعدها ثلاثة كل جمع تكسير في وسطه الف بعدها حرفان او ثلاثة جمع تكسير حيث انكسرت صورة المفرد في الحركات او في الحروف في الجمع جمع التكسير وسطه في وسطه الف وبعدها حرفان كما تقول مساكن مصانع معامل افاضل اماثل عوامل الى اخره او بعد الفه ثلاثه احرف وسطها ساكن ثلاثة احرف بعد الالف وسط هذه الثلاثة ساكن محاريب مساكين سكاكين مصابيح الى اخره فان كان وسط الثلاثة متحركا فلا يمنع تقول مررت بتلاميذ مجدين بتلاميذ ومررت بتلاميذ مجدين ما الفرق بين تلاميذ وتلاميذ جمع تكسير جمع تكسير في وسطها الف في وسطها الف بعد الالف ثلاثه احرف بعد الالف ثلاثه احرف ولكن في تلاميذ الثلاثه وسطها ياء ماديه ياء ساكنه اما تلاميذ فالذال مفتوحا صح فتقول مررت بتلاميذ جرا بالفتحه لانه ممنوع من الصرف ومررت بتلامذه ليس ممنوعا من الصرف وان كان من صيغ منتهى الجموع الف في وسط الجمع وبعدها ثلاثة احرف ولكن فقدت شرطا وهو ان يكون وسط الثلاثة ساكنا كذلك عماليق ممنوع اما عمالقه فلا يمنع قال تعالى يصنعون له ما يشاء منه محاريب وتماثيل محاريب مجرور بعد منه وعلامه جره الفتحه وتماثيل جمع تمثال تماثيل جمع تكسير في وسطها الف وبعد الالف ثلاثة احرف. ووسط الثلاثة ساكن. تماثيل يمد، ها? لانك لو وقفت سيكون مدا عارضا للسكوت. تمد حركتين او اربعا او ستة. صح ولا؟ ليه? ها? تماثيل فلياء ساكنه. معطوف مخفوض علامة خفضه الفتحة لانه ممنوع من الصرف اقول النوع الثاني من الاسماء التي تمنع من الصرف لعلة واحدة علة تقوم مقام علتين هو ان يكون الاسم من صيغ منتهى الجموع من صيغ منتهى الجموع ان يكون في وسط جمع التكسير الف بعدها حرفان او بعد الالف ثلاثة احرف وسطها ساكن قال تعالى اما السفينة فكانت لمساكين لي, لي لم خفض حرف خض لمساكين يعملون في البحر اذا مخفوض بعد اللام وعلامة خفضه الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف وسبب منعه أنه من صيغ منتهى الجموع فيه علة تقوم مقام علتين إذا الممنوع من الصرف هو الممنوع من التنوين هو الذي يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة منهما يمنع لعلتين والعلتان معنوية ولفظيه ومنه ما يمنع لعلة واحدة ان يختم بالف التأنيث الممدودة او المقصورة او ان يكون واحدا من صيغ منتهى الجموع ثم يمنع الاسم من الصرف كما سبق بشرط الا يكون معرفا بالالف واللام وكذلك بشرط أن يضاف فإذا عرف بالألف واللام جر بالكسرة على الأصل قال تعالى ولا تباشروهن وانتم وأنتم عاكفون في في المساجد في المساجد المساجد من صيغ منتهى الجموع في وسطها ألف وبعدها حرفان ولكن هنا لما جاء معرفا بالالف واللام جر على الاصل فجاء مجرورا به بالكسرة بالكسرة انما الصدقات للفقراء والمساكين فقراء جمع فقير وفقراء ممنوع من الصرف لماذا فقراء ممنوع من الصرف ومساكين ممنوع من الصرف. ما العلة في فقراء? قل يا مجدي. مقصورة? فقراء ممنوعه من الصرف. لماذا هي ممنوعة? ليه? هل في وسطها الف هل في وسط فقراء الف اين والالف في الوسط طب بعدها حرفان بعدها ثلاثة? جايز كل واحد مستخف ولا حد؟ إذا لماذا هي ممنوعه نعم آه ختم بالف التانيث الممدوده فقراء ها طيب هل الهمزة فيه زائدة زائدة زائدة لان فقراء من الجذر اللغوي فقار اذا الهمزة ليست في الاصل فهو ممنوع من الصرف تقول تصدقت على فقراء ومساكين عليه فقراء طيب. انما لما جاء في الايه معرفا بالالف واللام عدنا الى الاصل. فجر بالكسرة. انما الصدقات لل قراءة. هنا الف التعريف. فجر بالكسرة على الاصل. المساكين ممنوع من الصرف. ما السبب? نعم. مساكين صيغة منتهى الجمهور. جمع تكسير في وسطه الف وبعدها ثلاثه احرف وسطها ساكن ولكن فرق بين اما السفينه فكانت لمساكين هنا جرد من الالف واللام وجر قطع عن الاضاف فجر بالفتحه انما في ايه التوبه انما الصدقات للفقراء والمساكين ها معرف بالالف واللام فنرجع به الى الاصل فيجر بالكسر كلام واضح كذلك لو اضيف الممنوع من الصرف جر بالكسره قال تعالى واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها باحسن فاحسن هنا مجرد من الالف واللام ومقطوع من الاضافه وهو وصف على وزن الفعل وصف على وزن الفعل فلذلك منع من الصرف هنا منع لعلتين علة معنوية وهي الوصفية وعلة لفظية وانه على وزن الفعل لان وزن افعل من اوزان الفعل طيب قال تعالى لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم في احسن هناك باحسن باحسن منها وهنا في التين باحسن في احسن تقويم ما الفارق نعم آه في في اية التين لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم كلمة احسن اضيفة اليها كلمة تقويم فجاءت هنا مضافة لذلك يعاد به الى الاصل فيجر بالكسرة اذا الممنوع من الصرف اذا عرف بالالف واللام جر بالكسرة واذا اضيف جر بالكسر واضح هذا عن الممنوع من الصرف هل هناك شيء اخر نعم ها؟ كلمة اسماء قد تمنع وقد لا تمنع نعم ان كان علما على امراه فهو ممنوع فهو ممنوع لماذا علم مؤنث علم مؤنث وان كان جمعا لكلمه اسم فهنا غير ممنوع لماذا لانه ليس علما ولا وصف طيب ما هو اسمه اخره الف تأنيث ممدودة نعم ولكن الهمزه هنا ليست زائده بل منقالبة عن الاصل وهو الواو اصلها اسماء اصلها اسماء فتطرفت الواو بعد الف فقلبت همزه فقيل فيها ايه اسماء مثل كساء اصله كساو ان الفعل كسى يكسو فاصل الهمزه هنا واو فتطرفت بعد الالف فتقلب همزة. نعم. نعم. ان هي الا اسماء جمع اسم. لا يمنع. لماذا لا يمنع? لان الهمزة هنا منقالبة عن اصل. ليست زائدة. منقالبة عن اصل. ليست زائدة. نعم. نعم. تالبة ايه? بغار حراء ليه? ها? نعم فيها وجهان. فيها وجهان. طيب. مم. يعني اصلها واو او ياء يعني كلمه بناء اصلها ايه بنا يبني ها فالاصل فيها بناي فلما تطرفت الياء بعد الالف قلبها العرب همزه فقالوا بناء وهذه قاعده مطرده كل كل واو او ياء في اخر الكلمه وقبلها الف تقلب الواو او الياء همزه فيقال كساء الى اخره. نعم. كلمة اسم ما لها? اسم منقلبها هي عصلها سمو اسم اصلها سمو من السين والميم والواو. نعم. اللي حصل في اسم? اه. حذفت من كلمة سمو حذفت منه الواو من اخره وعوض عنها بالف وصل في اوله فقيل اسم هذا على قول البصريين على قول البصريين ولذلك لو سئلت ما وزن كلمة اسم ستقول على وزن افع عند البصريين اما الكوفيون فيقولون لا اسم من الوسم اسم من الوسم لان الاسم علامة على صاحبه والوسم علامة فحذفت الواو من اوله وعوض عنها بالالف على ذلك اسم عند الكوفيين ستقول على وزن ايه فعل لان الواو مكان الهمزه الالف الوصل مكان الواو نعم كلام صعب ولا ايه مفهوم نعم نعم يا سلطان او اعل لو كنا ان الواو محذوفه اعل امسي هل في ايه اختلاف عند جمهور العرب هو مبني على الكسر ومن العرب من يمنعه من الصرف من العرب بعض قبائل العرب تعامله معاملة الممنوع من الصرف وذكر ابن هشام ذلك رحمه الله ذكر ذلك في قطر الندى نعم ها سماع نعم خلاص صلتها الكلام نعمة واصم ممنوع من الصرف ولكن في اذا عرف بالالف واللام جررته بالكسرة يعني تقول مررت برجل اعمى اصم مررت برجل اصم ليه اصم وصف على وزن الفعل لان اصم على وزن افعل اصم على وزن افعل فهذا ممنوع من الصرف للوصفيه ولوزن الفعل ها ذهبت الى رجل اعرج اعرج ممنوع من الصرف وصف وعلى وزن الفعل ها نعم انكم لا تدعون اصم ولا غائبا طب لماذا لم تنون اصم ممنوع من الصرف اما غائب فوصف ليس فيه هو وصف في عله معنويه ولكن هل فيه عله لفظيه هل غائب على وزن الفعل لا هل في اخره الف ون لا هل هو وصف معدول لا ففيه آه علة الوصفيه وليس فيه علة لفظيه لذلك هو مصروف إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا بل تدعون هذا منون من الصنيع نعم نعم يعني هي ضبطت في بعض النسخ أصما ولا غائبة هذا على سبيل التناسب مناسبه اللفظ لما بعدها او مناسبتها لما قبلها في مناسبات سلاسل اغلالا وسعيرا هذه مصروفه طيب ولما قال سلاسل فقراء سلاسلا مع انها صغة منتال جموع. ولكن من اجل المناسبة. نعم. ها? كلمة ايه? ثمود. ثمود فيها قراءتان. بالمنع وبالصرف. على اعتبار انها علم. علم. على اسم القبيلة. علم على اسم القبيلة ممنوع. واما ثمود فهديناهم لم يقل ثمود الم تر كيف فعل ربك بعاد بعاد ارما بعاد ارما عاد مصروفه ارم اسم للقبيلة ممنوع من الصرف ارما وبعدها قال ايه وثمود معنى معطوفه على عاد وعاد مجروره بالباء فان اريد اسم القبيلة فهو ممنوع وان اريد المكان الذي كان يسكن فيه هؤلاء فلا يمنع بل يصرف اذا الوجهان واردان وبكلا الوجهين قرئة في القراءات المتواترة نعم اسماء الانبياء كلها ممنوعه الا اربعه شعيب شعيب وهود وصالح وشعيب ومحمد لانهم او لان هذه الاسماء في كلام العرب هذه الاسماء في كلام العرب هود كان في الاحقاق في جزيرة العرب وثمود في الحج في جزيرة العرب والنرس صلى الله عليه وسلم سيد العرب آه سيد ولد ادم ولكن هو من العرب وشعيب هذا تصغير شعب فهذه لفظة عربية ليس فيها عجمة لذلك هي مصروفة اما نوح فهو علم اعجمي ولكن صرف في القرآن بعضهم يقول لانه ثلاثي ساكن الوسط وكل علم اعجمي ثلاثي ساكن الوسط كل علم اعجمي ثلاثي ساكن الوسط يجوز صرفه ويجوز منعه فتقول نوح ونوح وبعضهم يقول لا ان نوح في, في اصل الكلام من ناح يا نوح ناح بكى بكاء شديدا فاصل الكلمة في لغة العرب اذا ليس فيها عجمة لذلك هي مصروفة ايا كان فكلمة نوح مصروفة مصروفة لوط علم اعجمي ثلاثي ساكن الوسط فجاز صرفه وكذلك العالم المؤنث ساكن الوسط جاز صرفه هند ودعد جاز المنع وجاز الصرف نعم ها هود هود عربي لا هود عربي ولوط اعجمي لسا نقيل النهود النهودا كان في الأحقاف في جنوب الجزيرة العربية وقبيلته يعني لما تقرأ تاريخ العرب يقول العرب عرب بائدة وعرب عاربة وعرب مستعربة العرب البائدة التي ذهبت واهلكت عاد وثمود وجفع طصا مش عارف ها؟ مش عارف يعني اسماء ذهبوا واهلكوا وعرب عاربة وعرب مستعربه عاربة قبل الجرهم وغيرها ومستعربه ابناء اسماعيل الذين تعلموا العربية من العرب الله اعلم لا لا موجود لا موجود في لغة العرب ولكن ما, ما سمع ان العرب اخذوا من هذا الجذر اسما وسموا واحدا باسم لوط فعلى ذلك ونقل إليهم من تلك اللغة فهو أعجمي بخلاف ناح ينوح نوحا ناح ينوح الاصل الجذر موجود وورد في كلامه ولكن الأرجح والله أعلم أن نوحا أعجمي مثل لوط وصرف لأنه ثلاثي ساكن الوسط أي نعم نعم نعم وهو يدافعه الاخبثان طيب ها ما اسمع اخبثان ايه وليه هو هو اللي يدافع الاخبثان ولا الاخبثان هما اللذان يدافعانه من يدفع الاخر هو اللي بيدفعهم ما المسك نفسه ليه لا هو اللي بيدفعهم لا الاقبثان هما اللذان يدافعانه. نعم فاعل. الاقبثان يدافعان الانسانة. اي نعم. ولا وهو يدافعه الهاء هذا ضمير نصب اصلا. الهاء ضمير نصب. نعم. نعم لا هذا الفارق بين يعني بعض العلماء لما قال ان نوح عربي اسم عربي لان ذكروا ان نوحا كان كثير البكاء كان ينوح اما لا طيلوت او الاط يليط فقد ورد في كلام العرب يعني طينه تقوم الساعه اخر على اخر من تقوم عليه الساعه رجل وهو ايه يليط او يليط حوض ابله اذا ال ال الماده اللغويه وارده في كلام العرب اللام والواو والطاء وارده ولكن من لاط اما لوط عليه السلام فهو سمي باسم في لغته ملوش علاقه بلاط الطين الى اخره انما نوح ناحا نوح بكى فهناك علاقه بين نوح اسم نوح وبين النوح البكاء وليس هناك علاقه بين لوط والفعل لا يا لوط ها لذلك بعض العرب بعض العرب قال هو مصروف في نوح هو مصروف لان العلاقه بين نوح والنوح هو كان ينوح نوح نفسه كان ينوح انما الاطلق هو اسم لوط، اما الفعل هذا الفعل نفسه لم يكن العرب يعرفون ذلك نعم صدق يعرف انه اعجمي اذا كان على وزن ليس في اوزان العرب يعني منقول نقول اسماعيل ابراهيم هذا ليس في اوزان العرب فرعون ليس في اوزان العرب او من جذر ليس في كلام العرب جذر ليس في كلام بالعرب. اقول لان بعض النحا قال إن اسم نوح ليس ممنوعا من الصرف وإنما هو مصروف لماذا لأن الاسم وارد في كلام العرب يقال ناح ينوح ناح ينوح وذكروا أن نوح عليه السلام كان كثير البكاء فسمي نوحا من اجل ذلك اذا ليس فيه عجمة اما لوط القول الثاني لا نوح عجمي لانه لم يكن في بلاد العرب بل لم يكن هناك عرب انما جاء العرب من نسل اولاده من نسل سام كما يقولون في تاريخ اللغات وسبب صرفه انه ثلاثي ساكن الوسط اما لوط فالجذر وارد في كلام العرب لا يلوط ولكن ليس هناك بين لوط والجذر صلة اذا هو مصروف لانه عالم اعجمي ثلاثي ساكن الوسط فقط مش في خلاف طلوب الله اعلم نعم ها عمر قال النحان الاصل فيه انه عامر اسم عامر الاصل في انه عامر فعدلت العرب عن عامر عن وزن فاعل الى وزن فعل فقالوا في عامر عمر اذا هو علم معدول علم ايه؟ معدول يعني عدل به من وزن الى وزن الارض لذلك منع من الصرف القضية ان النحاه يستقرؤون كلام العرب ثم يقعدون وهم ينظرون وجدوا ان العرب منعوا عمر منعوا عمر من الصرف وكذلك كل اسم على نفس الوزن فوعا فجدوا واجتهدوا فقالوا لا اذا عمر كان الاصل في عامر فعدلوا عن عامر الى عمر الذي يهمنا في هذا ان العرب قالت ذلك هذه العلة التي ذكران قد تكون صحيحة وقد لا تكون نعم هل هناك نعم سلطان نعم وباء لا وباء وباء وباء نعم ممنوع من الصرف عند قوم ومبني عند قوم من العرب مبني بنيه لان كل علم على وزن فعالي فهو ممنوع اذا قالت حذامي فصدقوها فالقول ما قالت حذامي فاعل مبني على الكسف في محل رب نعم فمنهم من قال كل ما كان على وزن فعالي فهو ممنوع ومنهم من قال هو مبني في خلاف يعني بين العرب وابن هشام رحمه الله ذكر ذلك في القطر <تصفيق> لماذا ايه طيب جميل زينه نونه طيب انا ساله ولماذا تمنع هو كل مضاف يمنع لا يعني هل زينه علم ليست علما هل وصف ليست وصف هي مجرد اسم مجرد ايه اسم طيب هل الاسم هنا صيغه منتهى الجموع طيب مختوم بالف التانيث المقصوره او الممدوده اذا ليس فيه ما يمنعه فنونت انما كواكب ها كواكب تمنع من الصرف ولكن لما جاءتنا هنا معرفة بالالف واللام نونت. بزينة جرة بالكاسر زينة الكواكب. نعم. آه. نما يعني لعلك تريد ايه? ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيحا. بزينة الكواكب. طيب. مجرورة برضو. هي زينة ليس فيها ما يمنعها. فان وانت بزينه الكواكب بدل لم تنو بزينة الكواكب على الاضافه كده كده مجرور بزينة بزينه الكواكب يبقى منصوب على حذف الفعل اخص الفعل اعني الفعل اقصد الفعل يبقى الكواكب مفعول به لفعل محذوف والله سبحانه وتعالى أعلم.